ا ر ف ا ل علامه لك نصب ل ي ه م ف ي ا ل مدينه ف ه د ي هاي لي بغض على ه د المي زحمه ياروح شعر شعر شعر شعر شعر ي ع ر شعر شعر ش ع ل شعر شعر شعر شعر ش ن ر شعر شعر شعر شعر ش ر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر ع ر شعر ش ع ا شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر ش شعر شعر شعر شعر شعر شعر ش ع شعر شعر ただ、私、シフトに入るのは、なかなかいいです。 رحمة الله و ب ر ك ا ت هناك ا ل ص اشياء اخرى في المساء يجب ان في نتحدث عن ا ي ف ك م ي س ا ر فيكم جميعا يا رب خ و ا ل م و ا ء والمساء ا والمساء د ن ت و ف ي و ف ي ي ق ا رب, من سباد ومن من يا رب باسم نفتتح ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ب م س ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ن ت و ا ل ا م ن ا ه ذ ا ا ل ع ا م ي ا رب عن عشرة عن الحجة عن هذا الموسم العظيم عن هذا الموسم المبارك عن أ ع ظ م أ ي ا م الدنيا عند الله و أ أ ح ب ي ا م الدنيا الله إلى و أ ر ج ى أ ي ا م الدنيا عند الله و أ ع ظ م أ ي ا م الدنيا عند الله و أ ف ض ل ايام الدنيا عند الله و ا ل تفهيم الامه خطوره هذه الأيام الحمد وصلاة لله وكفى وسلام عباده الايام في شباب كتير في في بلده ل ت تلات أهله شغله ويسافر جريه يسيب ا انت سافرت أنا تكلمه يقول له انت سافرت ليه يقول لك أنا تعرض علي. علي شغلة بلد من بلاد بيعادل الخارج خمسين ستين الف جنيه. لا ف جنيه ل يمكن اقوم اغراء العرض ده واحد تاني بقى يهاجر خالص مش يسافر كذا سنه يعمل تهاجرت السعوديه ل بالمصر ة ومية وخمسين ي ن الف ج في الشهر مش قادر ا مش ق ولا م اغراء ع ر ض ده ل و ا ح ح د ب ي كندا يا بيتعرض جماعة لما بيتعرض علينا عروض ن ي ليه ا ج ر ل ل احنا بنابدو مفيش حد بيقدر إنه هو يقاوم و لانه م الله ل بيعرض ي ع ا الحجة لما دي ذي عروض عشر ل ب يقاوم ع علينا عروض ر المفروضين ض الشيء بحد إ غ ر اغراء ه ا كلنا بنقاوم ا للأدف للأدف ل م العروض ت ا ا ل ر ب ا ن ي ة في هذه ا ل م و ت م ا ل ع ظ ي م ة عروض العشر عروض عشره ا ل ح ج ة عروض لا تقاوم لو قاعد تفكر فيها اجماعة لما صدام حسين زمان لما حسين كان امريكا كانت عايزه عرضت ميه مليون دولار على、جيبه. اللي ي يقولك ل عرض ج ي ق ا قادل فينا و م اغرائية تتعرضت ح ب ا بيبقى يعني واحد صاحبي كان يعني ع افضل من ا ل أ ب ا ء عايز يجوزه م ن ت و فبيقوله انا معيش ا فلوسك جوز م ن ت ك إ ز ا ي ولا عايز ع ا ي ا فلوس قال ل يا ابني عندهم و ا ر ت م باسمك ا ل م ش ق ة وهالتجاره بتاعتي في أ ك ب ر مكان تجاريه ب س م ب اسمك وده بيه ل ي انا عايزه منك د انا هاجبلك بخمسين الف جنيه دهبينيه يوم الجواز ايامك عشرين ج ن ا خ وانا عروض في ناس لما بتحب تجري اللي قدامك تديله عرض ت ح س س ه ا ن العرض أ ك ب ر من ق و ط ه على الاغراض في ناس لما اتعرض عليها منصب رمد كل ح ا ج ة في ناس لما ت ع ر ض عليها كرسي وزاره رمد كل ح ا ج ة في ناس لما ت ع ر ض عليها ا م ر أ ة ج م ي ل ة رمد كل ح ا ج ة وكل مبدا في نساء لا ت ع رغبه ض ع فيه ولكن عرض عليها أ م و ا ل طائله ة مقابل ن ا ترتفط التي بـ وفق محدش بيقولوا لعروض ا ل أ خ ر ة الربانية ؟ بيقولوا بيقولوا للعروض لقى. بيقولوا للعروض ه لا و ربنا بيعرضهم من العروض الذيء رهيب هدفي عرض ؟ لأ لو اتعرض ع ل ى اي شاب من الشباب ل م د ة عشر ايام لو طالب هيقولك يا عم لما أنا ادخل انا امتحانات ا ل س ن ة د ي اصلا لو عنده امتحانات لو تاجر هيقولك يا عم اقفل ا م ت ح ا ن لعشر ايام واكسب العرض لا لو موظف هيقولك اخد اجاده ب ن الشغل يا عم بعشر ايام ربنا ربنا عرض علينا اكثر من كل ح ا ج ة ربنا عرض علينا الجنه اخوانا القمر بتاع ابن عباس اللي كلنا ممكن نكون عارفينه ولكن مش قادرين ان احنا نفكر فيه معلوم فكر مع بعض كده يعني ايه الحسن الصماميه ده يعني يوم الصيام بسبعمئه يوم يعني يوم الصيام بثلاثين صيام يعني لو ل ي تسع ايام في عشره الحج الصيام بستمئه وثلاثين سنه تبعد عن النار يبقى بينك وبين النار نص مليون س ن ة خدو ا م ا ل ك و احنا عايزين اكتر من كده يا ج م ا ع ة لان الشمس علي بعد كام مليون سنه ة بالسنينة لنا بيحتوى بالسنين الدورية تعرفش مننا ل و س سمعيدة ل مليون بسلام الحجة لو النعباس ن نص ا فيام اثر في ر الختمة بسبعمائة في سنة بس ختمة الصفحة طب يبقى طب باختر ختمة الضحى يبقى ج ل س ة الضحى ا ل و ح د ه كانك قعدت سنتين ج ل س ة الضحى متواصل لا تكون في يوم ط ب لو في التسبيح والذكر يا ابن عباس يبقى التسبيح ا ل و ح د ه أ ك ث ر من عشره ثلاث حسنه ا ن ك ل ا ب في الحسنات يا ج م ا ع ة عشره ديه دي دي عشر مجالك د ولا انقلاب م ع د ل ه ده ن ك ل ا في, عند الله. في دينك وفي إيمانك وفي دينك إيمانك علاقتك بالله ان كلاب حتى في دنيتك ن كامل ل ب ك ا ع ش ر ة دي ولا ان كلاب لما ن ب د أ نفكر ان ربنا سبحانه ت ع ا ل ى ع ر ض ه علينا في هذه الايام ا ل ع ظ ي في م ة هذه ا ل ا م ه ر ة في الوقت اللي الناس ما بترفضش فيه عروض الدنيا لو بنت ع ر ب ت على شاب ابن الشباب م ك ل م ة ح ل و ة او فوس ح ة ح ل مش ه ي ر ف ض لو صاحبك عرض عليكي و م ي ن فتحه ب في شليه الساحل بتعين في المانيا ل ش ب ا ب مش هيرفض انا مش هقولك عروض بملايين مش هقولك عروض بقصور مش هقولك عروض بعروش مش هقولك عروض انك انت تبقى تنصل في بلد ولا تبقى تمسك ك و ز ا ر ي وزاري ل ا انت تبقى ج و م ل ي د عليك إ ن تتجوز بنته ويديلك ش ق ة تسعين ف ل م ب ن ى الشباب مش هيقول لا حتى لو عينه على و ا ح د ة ث ا ن ي ة وحتى لو ا ل ش ق ة دي وصله ص ا ل ة رد الفعل قدام عروض الدنيا بيحزن اخواننا وقرر رد الفعل قدام عروض الله في الدين وقدام عروض موافل الطاعه للأسف الشديد دي اللي دين بيفكر فيها عارفة ربنا للاسف ي ك ن ك ل ا ي الشديد ا بتاعك في الدنيا وفي الدين وفي القبر وفي الميدان ب في في وفي وفي وفي انكلاب ر ة و ل ا ن ك ل ا ب في الميدان متخيل انت بس لو أ ث ر ابن عباس ده اتخدناه وسبعمئه ضعف في كل عمل بتعمله ي يعني انت ا ل و ق ت ي لو واحد م ر ت ب ه مثلا تلات تلات جنيه تلات تلات جنيه جم قالوله انت في عشر س ي ا م تشتغل بسبعمئه ضعف ي المرتب يعني مرتبك هيبقى اتنين مليون وميه الف ج أ ة مرتبه ن ي و ن ده ا ل ح ا ج ة اللي بيكسب عليها ت ل ا ت بيكسب عليها تنمل ي وفي ن واحد يقوم بالاغراء ده في الدنيا اماره الدين بنقوموا ليه انقلاب في دنيتك ازاي كما قال تعالى واذكرهم ذ ك ر ه م ب أ ي م الله و ب أ ي ا م الله مين فينا, فينا يبذل عمره عشان يذكر امه محمد ب أ ي ا م الله قولنا ل ق و ل ي ن على ايام الله ان ايام الله ديا هي مواسم ا ل ع ب ا د ة ا ل ل زي ع ش ر ة الحجه هي ا ل ن و ا س م المهوله يعني إيه, أيام الله جماعة؟ يعني ايه ايام الله يعني الايام اللي بيتجلى فيها توقعه الله يعني الايام اللي بيتجلى فيها كرام الله على ا ل ط ا ل ح ي ن يعني الايام اللي بيتجلى فيها عطاء الله وفتحه ونصره ومدده اكثر أيام فيها عطاء الله أكثر أيام فيها الله أكثر ايام فيها الكروبتيا وكثر ويرجى مكروبين تفريج يامكروبين ياللي نفسكم في د ع ا ء ي يسمعه الله ا ك ت ر ايام يرجى فيها نصر الله ا ك ت ر ايام يرجى فيها فرج الله ا ك ت ر ايام يرجى فيها استجابه الدعاء ا ك ت ر ايام فعلا نزل فيها عطاءه ومدده ونصرته وذكرهم بايام الله حسنه وحده بس ف ي يوم من الايام العاديه ممكن يعمل في حياتك ايه, وممكن يعمل في حياتك إيه؟ حسنه واحده بس تعمل انقلاب في القبر بتاعك حسنه و ا ح د ة طيشت ت س ع ة وتسعين صحيفه سيئات كل صحيفه رد البصر حسنه و ا ح د ة على الصراط الحديث اللي كان يعظمه م ن ت ي م ي ة الرجل الذي كان يزحف على الصراط فجاءته صلاته على الرسول عمل واحد صالح فانقذته من على ا ل ص ر أ ق ا م ت ه و أ ق ا م ت ه ح س ن ة و ا ح د ة في الدنيا تعمل لك إيه إن ايه ل ل ه ح د ث النبي ل ي ع ان ل ل والسلام مسلم ص ا ة إ الله لا يظلم مؤمنا ح س ن ة ي ع ط ى بها في الدنيا عطاء الله سبحانه وتعالى قالوا الهمه في ه ي ه الايام ا ل أ ي ا م دي عشره دي ولا الكناف دي الكناف في دنيتك ارجى ايام الدنيا يعني ارجى العطاء يعني ا ك ت ر د ع ا ء ه ترفع يدك و هتبقي مستنيه ان ربنا ي س ت ج ي ب ه يعني ا ك ت ر عباده هتعبدي بيها و ه ت ت ن ي بره وكرره و فضله ورحمته ا م ا ن عبادتك يعني ا ك ت ر م ر ة هتقف على بابه و ه ت ت ن ي ان رحماته تنهمر ع ل ي ك بينك وبين هذه انقلاب ل ا ه هذه م ا انك الايام ر تعمدي في انقلاب في مصيرك كله من النار للجنه ة من النار ل ل إ ي للجنة عشرة دي ولا ممكن تبقى في مصيرك من النار للجنة واحد ل انقلاب ان انقلاب النار ممكن من تبقى للجنة مصيرك في و ماشي في طريق النار وفجاه أ ة بهذه ل ا ا ي م ب ا العبادة ه الله على سبحانه الجنة, الجنة يرضورها في ة الجنة ع ن ي هذه ا في ل الايام ي بالك ان قدرته ل د ل ي حدود يعني لو عنده مليارات هي تماع يتكن تماع في ش ق ة أ و فيله ا ي يعني مش في ك ن عصر مش شوق لو مهما كان عنده شباب وجمال هايجاوب كام واحده يعني ه هي... انما القدره على التنعم في ا ل ج ن ة لا حدود لها مش الإنسان مثلا حاجة سمينة عظيمة جميلة ممتع محطش محطش شباك هيأكل كده هيقول لك أنا خلاص أنا أنا قادر أنا لك الإنسان خلاص ملس حاجة قادر بعد و أ ن ا والله بعد ت ع ل ى اذا كان اكل في قدره الاستنار التناعم في الجنه لا حدود لا شوفي بس اول عطاء في الجنه شوفي بس وانت ن خ ل كده وانت ن خ ل كده في الجنه كده اول عطاء بس حديث النبى عليه الصلاه والسلام حديث ابي هريره رضي الله عنه اذا دخل اهل الجنه اللهم ا ج ع ل ن من اهل الجنه اللهم ارزقنا الفردوء الاعلى اللهم ج ع ل ن ا جيران رسلك وانبيائك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بغير حساب ولا ع ذ ا إذا ا دخل أهل الجنة في الجنة جربت ن الجنة ينادي منادي وإن أنت ة في فلا إذا صحوا تصقبوا لكم ج أبدا المرض جربت أ ل م المرض جربت هم المرض جربت خ ل ق ة المرض جربت نوبه السرير جربت انهم في مستشفى وانت تستنيه عمليات افعملك جربت انك تدخل العمليات وبتاع البنج عايز يبنجك قبل ما تدخل ا ل ع م ل ي ة جربت أ ل م لما بتصحي من ع م ل ي ة وجسمك بيتمزق من ا ل أ ل م جربت المرض جربت أ ي نوع من أ ن و ا ع ا ل أ م ر ا ض فلا تفقموا أبداً. ابدا جربت العجز جربت, جربت انك إن أنت م ح ت ا ج ة حد يسلبك جربت انك م ح ت ا ج ة حد يجي ك ل ك وشربك جربت مضاعفات الضغط والسكر والقلب والكبد والكلف جربت انك عايش يبقى عندك فقط ع م د ي ه أ ي ح ا ج ة في ا ل ح ي ا ة جربت انك انت نظرك يضعف كل ح ا ج ة فلا ت خ ر ب و ا ب د ا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا جربت ا ل ز ه ب جربت الاكتئاب جربت التوتر جربت ا ل د ي ق جربت الفقر جربت ان ن ف ت ك في أ ل ف حاجه ومعكش فلوس جربت ان الدنيا تتقفل الواقع في وشك فلا تباسوا و ابدا بتاع دهاتاض الداخلة فلا ابدا دهدد داخلة بان ده لسه دقلق بعد كده ده حاجة ده حديث ا يا طاري ج ة احلامك نحن لسه نتكلم ل عن ب ا ة ح د ي ابو هريره برضو رضي و ر الله عنه قال رسول الله ان ل ل صلى الله عليه وسلم ه ادنى مقعد احدكم من الجنه ده اقل عطاءاتها ارخص م م ث ل س ل ع ة في الدنيا كلها ايه أ ر خ ص ح ا ج ة في الجنه ة اصلا اللي خ ذ ه ا ماخدش ح ا ج ة شوفي ما أ ب س ط ح ا ج ة إ ن أ د ن ى مقعد أ ح د ك م من ا ل ج ن ة أ ن يقول له تمنى تمنى ودا اقل ج عطاء العطاء اللي ت ا في ا ل ج ن ة أ ص ل ا فوق مستوى احلامك وفوق منتهى افكارك وفوق منتهى طموحاتك وفوق منتهى كل افق تتخيلت او تصورت او لم تتصوروا في ا ل ح ي ا ة ا ل ح ا ج ة اللي ب س ي ط ة كده ويعني ح ا ج ة ب س ي ط ة خالص و ا ل ح ا ج ة ان يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى وعدها تاعات ايام كان احلام اللي يقضى يقضى يقضي خمس اينام يحلم لان ان قبل عايز ايه ونفسه في ه وبيحب مين ونفسه حبيبته و م ر يبقى شكله ايه ونفسه يعيش في بيت شكله ايه ونفسه يروح في ي ه ونفسه يبقى حالته ايه ونفسه يرفع في الدنيا ازاي ونفسه عملك وتبقى ايه ونفسه ن ع ي م ويبقى ايه فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فانك ما تمنيت ومثله معك لا ي جماعه ح ا ج ة يا بنتا كده ده إ ح ن ا لست متكلمناش في الجنه ده إ ح ن ا بنتكلم في ا ح ا ج ة التانيه بعد كده بقى لو دخلت ا ل ج ن ة وشفتها ي بعدين هتقاضي كلها هتشوفي مناظر سلسله تذهلك و إ ذ ا ر أ ي ت س م ة ر أ ي ت نعيما وملكا كبيره هتبص يمين هتلاقي نعيما وملكا كبيره هتبص ي شمال هتلاقي نعيما وملكا كبيره هتبص ي وراثي هتبص و د ا م ك هتبص في كل الاتجاهات رايت نعيما وملكه ك ب ي ر ة هتشوفي كل واحده ة ت ع عينك ي ل هتقاعدك في الجنة واحدة كل واحد تتنعب في أصناف تذهل القلوب الوقت وتغطف أعظم من أين في أي أمير عليه ا ي ي في جزيرة ن و د ة ع و م مش عاكس في م ل الجنه ا ا تتخيلها ب ولا شيء أصلا شيء يقدر يجيب شيء في نعين أعظم نعين أهل الدنيا. ه ت ب ص ده يا دي هتلاقي ا أنتم أ و و ز ج ك م تحضرون هتلاقي ح و ا د و م ر ر ا ت ت ح ض و ن لهم حفله غ ن ا ئ ي ة مغنيين من ا ل م ل ا ئ ك ة وحور ا ل العيد ن ب حفله م غ ب ي ه من الملائكه وحور ا م العيد ت عبد وربنا عشره ا ش ا واحد ومراته كانت ن هاكون وملك تبص ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة تلاقي مشهد يخطف قلبك يسقون من رحيق الناحية الثانية تلاقي مختوم ل لذة الوجود كله خلاصة ولذاذة الوجود كله ا صفاء ص ة ب القلب ص الناحية الثانية تلاقي فلا ل منظر يخطف ت م ع ا نفس ا اغسية لهم الظهول مشهد、الذهور. واحد مذهول بمشاهد من النعيم مفيش ملك شافها بعنيه ولا سمع عنها أ ص ل ا وهو أ و ل م ر ة ي ت ن ا عن بقى في الوجود تبص ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة تلاقي مشهد يخطف قلبك أ ك ت ر و أ ك ت ر آ خ ذ ي ن ما آ ت ا ه م ربهم مشهد رسل من عند ربنا رسل مخصوصين جايين عشان واحد معين أ ا ع د في ا ل ج ن ة جايين بعطاء لم يخلق الله في ا ل ج ن ة أ ص ل ا ش د ي د ليه ويقولوا العطاء ده ربنا ب ع ت ه ل ك انت مخصوص عن أهل الجنة. الله أكبر. إيه وفي ا ل ج ن ة ا ل ل ه أ ك بعد كل ذ أ خ و ا ن وفي ا ل ن ه ا ي ة و ض ع د كل ده و ض ع د كل ده و ب ح ن ا ل س ه في و بعد ا ل ذلك ع ي ع د كل ذلك و بعد كل ذلك و بعد كل ذلك و بعد كل ذلك و ب ع ن كل ذلك ي بعد كل ذلك و بعد كل ع ي م و ب ح ن ا ل ذلك و بعد كل ا ل ك و بعد كل ذلك و ب ن د كل ذلك و بعد إن ا ل ل ه عز و ج ل ي ق و ل ل أ كل ا ل ج ن ة يا أ كل ا ل ج ن ة وإحنا النعيم وكل ا ا الفصل لناعيم ح ن في و واحد فينا, فينا مشغولين في نعيم مزج لم يتخيلوه ولم يتصوروه فجاه يا نلاقي النداء كل ربنا ل بينادينا ا كل و ا ح ل نسمع نداء ل الله نسمع ربنا. يا اهل ل الطب الجنه ة ك ل م في نفس, واحد. أهل الجنة كلهم في نفس واحد ربنا واحد وسعدائك يا للدريك والخير في يديك ح ر ف ن ا يا رب ي زينا كنا في الدنيا متوقنين ان الخير ما ب ي ت ش غ من عندك و ن طريقك كله خير و ا ل ا ت ص ا ل ب ك ل خير ما شفناش من يوم ما عرفنا اجر الخير ما شفناش من يوم ما و ف ن ا من غ ي ر الخير كل ما راف من, من اله تزودنا في الرزق كل ما راف من, من اله تزود الهمنا في ا ل س ع ا د ة ما لد حياتنا في الدنيا خير وما لد الهمنا في الدنيا خير وما لد حياتنا في القبر خير وما لد حياتنا في ا ل ج ن ة خير والخير في يديك فيقول و الله ا ونسمع هل رضيتم فيقولون وما لنا لا ن ر ض ا يا ربنا وقد ل مندحسين اعطيتنا ما لم أ ع ط ي أ ح د ا من خلقك انتدتنا يا لما ولا في مخلوق تصور ولا في مخلوق تخيله ولا في حد في الوجود فيقولوا أنا ردواني من فيقولونو من خده حد فيش في في تخيله في في أعطيكم أي شيء أفضل من ذلك فيقول, أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رب تصور مخلوق مخلوق مخلوق أفضل ذلك أفضل ذلك أحل خده فلا اسخط عليكم بعده ابدا الله ساكريني ا اكبر الله اكبر الله اكبر على عطاء ربنا سبحانه وتعالى عروض العروض يا س م ي ن اللي ق و ا م ه ا العروض دي ياسمين اللي م ا ت ي ك قلبه عنها في الدنيا لو بنت عرضت فصحى على ولد ميقاومش ا في الدنيا لو واحد جاله وظيفه و م ر ت ب كبير ميقاومش ا في الدنيا لو اتعرض على حد كرسي و ظ ه ر ه ميقاومش في الدنيا مش حد قادر يقاوم طب وفي الدين نقاوم ازاي وفي الاخر ازاي نقوم نقاوم العروض ر ب الرهيبه دي قلبك اتحرك مع ا ل ف ض ا ئ ل اللي ربنا على عناصره الحجه قلبك يتحرك واحد السلف ب يقول ان صيام اليوم فيها باجر ا ل صيام س ن ة فيما سواها ك ل م ة ابن عباس اعلن كده كمان لانه مواويل ضعف يعني اجر ا ل صيام سنتين يعني ا ل ك ل م ة اللي ن ب ع ل ه ا اتصل ق ا ل ه ا على عرفات عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليه قلبك بيتوب مع ابسط عروض الدنيا و ب ي ت ح ر ك ش مع عروض ا ل ا خ ر ة يبقى احنا عندنا مرض خطوره يا جماعه الهزاع الدنيا وعلى متاع الدنيا وعدم اليقين في ا ل ا خ ر ة عدم اليقين العملي يعني ايه يقين اليقين ل ا ت س ب ك الي م ا ل ب يجيب و جوازه ز الجمال شئ ا ووظائف ا ل م س والعلاقات الكبيره بالدين ش ف سلط ليك مخصف اليقين انك تصدق ان ربنا يسعدك ويفرحك بسبب علاجك وكامل ليل وعشره الحجه اكثر من كل الحبوب المهدئه والادويه النفسيه إ ل ا أ ب و ا ب السماوات أ م ا م دعاء الله ودعائي ودعائك لسه ما ا ت ف ل ت أ ن ا جاي أ ق و ل ك م ان في موسم عظيم تاني ج ا ي وهو عشره ا ل ح ج ة رمضان وعشره ا ل ح ج ة دول رجلنا الاثنين من غير ر ن ا ل ا ث ن ي ن منعرفش نقف رمضان وعشره ا ل ح ج ة دول رجلنا الاثنين زي ما ق ل ت ل ك و يا اخواني ث ق ة الانسان في التمتع بالدنيا لا حدود انما توقه الانسان في التمتع ه ا و بالجنه لا ل ا ساكوت ا لا س ا الجنة وسهضية حدود ة لها هتعملي ايه هتقولة شهر شهرين تجاج عشق المدارس الملبس الشتويئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ شنط صدى بعد شهرين. عايزين نغير شايفتنا مع الجنه في الايام دي يا اخوانا شوفوا الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله والسلام ل تجار يا تجار, يا تجار المسن بتاعكم ما من أيام ل ل إلى الله ا فيها أحقي هذه الأيام الصحابة يا صلى الله. استنى يا الله. دي يا رسول حريم عرض عرض العشر عرض ربنا اسم عرض عشره ا ل ح ج ة عرض جبار لا مفيش عرض احسن منه في الوجود أ ق و ى عرض و أ ق و ى ص ف ق ة مع الملك سالونا يا رسول الله يا رسول الله انت كلمتنا عن عرض ث ا ن ي جبار عروضه مذهله ا ل ا شكل ا س ل ه الجهاد في سبيل الله الى العرض الرهيب إبتا أألتيننا متشاهيب من فترة القبر. يعني الملكين اللي ما استشعلك ا ا الامتحان ن انت اللي بتمتحن امتحان عقيدة بيتوقف ر و ا هما ك مش وما ايلالك تبع انه ل تاني ومظلوب ثالث و والنبي الاسلام هو ح دين والكتب هو القرآن سبحانه وتعالى. ان دول ما حدومش الفتنة ي ع ي الملكين جايب لهم بالغطرة والقميس والمصحف الصلاة لهم وعلمة、الصلحة. يعني ما ب ي م ت ح ن و ش امتحان القبر الرهيب المرعب الرهيب المرعب ده بيؤمنوا من ف ت ن ة القبر يا رسول الله انت كلمتنا ل ج ا الله ان سبيل عن ر و يا الله ا رسول كلمتين الجهاد م البعض اللوني لو والريح مسك بيطلع يقلب يوم من بتاعته عن ساعة واحدة جهت في سبيل الله قلت لها جدوا الله الظحى او قدر روحة في سبيل يعني من الدنيا خير جلسة كلمتنا عن يوم جهت في سبيل الله ق ل ت ن ا رباط يوم و ل ي ل ة خير من صيام شهر وقيامه كلمتنا عن د ق ي ق ة جهت في سبيل الله ق ل ت ن ا من قتل في سبيل الله فواق ن ا ق ة دقيقة قدر ناقة حلب وجبت ا له ا ل ج د ة كلمتنا عن ث ا ن ي ة جهت في سبيل الله قلتلنا ما اخبرت قدم عبد في سبيل الله خطوه جي شوي ا ه الصرام على حذائه فتمسه ك النار كلمتنا اللي بيجاهد, لا النار. اللي بيجاهد أتذب ا الدنيا وما النار ل بيجاهد ي سئلة فاكر ل يقول لا ن تستطيعون ب ي أ س و ل الله, ما في سبيل الله. تستطيعون. يا ع د في س ب ي ب الله لا ت ت س ط ي عليك و و ن يا ر س الله صلى الله عليه وسلم ل الله ا قلت د ع هل ا ه تستطيع إ ذ ا خرج المجاهد أ ن تدخل مسجدك تعتكف المسجد ستقوم ولا、تفكر. تصالح السجر ستقوم تفكر عشان و تصر ولا تفطر ان ا لك كلنا سعيتها رسول الله فنبت واحد و من يستطع ذلك سعيتها ارسلنا حبيب الله مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القامس ب آ ي ا ت الله لا يفطر من صيام ولا صلاه حتى يرجع المجاهد في سبيل الله حبيب الله يا رسول الله ولا الجاهد في سبيل الله انت يارسول ل ل عليه ه وسلم يقول ولا الجهات الطبيل الله يارسول الله ده يا حذار الفيردوس الاعلى بتاع يوم يا رسول الله. يا رسول الله جعفر خادم فردوس الاعلى بيوم جهاد في مؤته ولا الجهاد في سبيل الله يارب طول ما قلتلنا ان ربنا عبد المجاهدين مئه درجه في الجنه البرج بتاع الجنه فيه ميه دور, دور كل دور ارض السماوات والارض في عرضه وارتفاعه بين السماء والارض حصريا للمجاهدين بس زي ما قلتلنا ان فيه نفس جنه حصريا للصائمين بس قلتلنا ان فيه ميه دور في الجنه حصريا للمجاهدين بس وقلتلنا ان الشهيد ألم مبيحسش بالم نتا الروح قلتلنا ان الشهيد مبيحسش بالم نتا الروح وارسلنا ق ل ن بالشهيد م ه ي ت ح ل ف للشهيد يغفر ا الله رسول ي له مع اول دقه من دمه ويشفع في سبعين من قالوا يا رسول الله من لا الجهاد في ثمين الله م عمل واحد الوجود بس في الوجود. ص ف ق ة و ا ح د ة بس مع الملك هي اللي اعلم ى ن ع ش ر زي الحجه ايه واحد ضحى بماله وروحه وحياته ونفسه في سبيل الله في ا ل جهات في سبيل ل ل يعني يا شباب. يعني شباب اخواني لما يقولك لما ر الملياردرات ت ي ب في العالم واحد سبيل تجارة ا الله م واحد اني ا ل اثنين ا ل ل ي ب ي تجربه م ر ا ل م س ل ث ة ا ل ل ي ب ي تجربه من المسلمين ب لقد ت ج ي ب ه من المسلمين لقد تجربه من المسلمين ن شيء ل فيها د ك ب ر صفقة ب ه من ا ل م صفقة ع م ر ي ن لقد ت ا ر ي خ م ع ا ل ل ه ا ل ع ب ا د ة م ي ن ثاني اعظم ص ف ق ة في الوجود مع الله ا ل ع ب ا د ة في عشره الحجه ايام العروض ممكن يغير كل ح ا ج ة في حياتك يا شباب ربنا ذكر رمضان في القران مره واحده وذكر عشره الحجه في القران اربع مرات الصوت واضح يا شباب الصوت واضح سمعين الصوت ان ينفعنا بهذه ا ل أ ي ا م وان يرفعنا بهذه الايام وان يجعلنا ممن نسأل يرضونه فيها ن في في في في أن منا فيها ما به عنه أن لنا فيها من عنه عن ه فيها به فيها إليه به الله و و أبواب الدعوة تعالى يستخرج يفتح تكلم عشر ما ما يا شباب تكلم عن الحجة يرضى يرضى قبل م ان يتكلم س ح وتعالى و عن رمضان ا ب ح يكلم ت عن ع ش رمضان ة زي الحجة والفجر والليال عشر ن و اول ثور نزل في القرآن نزلت صور في ي عن ي سنة اثنين او ثلاثة مكية. إنما اتكلم عن رمضان في في اثنين هجرية صورة حوالي البكرة الفرق سنة بينه عشر مش عشر ايام موسم الله سبحانه وتعالى قال على رمضان ايام معدومات وقال على عشره ذ ا ل ح ج ة ايام معلومات عايزين ا ل س ن ا دي ان شاء الله ننال م ر ت ب ة الجهات ل%. ي سبيل الله ننال م ر ت ب ة الجهات والتضحيه اعظم عبادتنا عند الله توابهم عظيم ايام احبها الله فهل تحبها كما احبها الله سبحانه وتعالى ح ا ي ن بعظمه هذه الايام زي ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنها وزي ما ربنا سبحانه وتعالى الايام ا ل ع ظ ي م ة اللي اهتد فيها الناس من كل ارجاء الارض لبيك اللهم لبيك من كل خطوط الطول ومن كل خطوط العرض والناس بتهتد لبيك اللهم لبيك لبيك شريك لك لبيك عايز اقولكوا ايه عايز اقولكوا جملتين الجملتين دول المفروض انه ينظر يسوق قلوبنا قلوبنا أو قلوبنا من الكلمة الأولانية ما ن ل ل ل ح س ا ا ك من ة ا ا ل ل أ و ي ة م ايام من أ أحب إلى احب ل ل ولا الله الأيام ه هذه أعظم عند من ه الى تأعرض ع قلبك كده م الله من أيام أحب إ ى ا ل ولا أ ع ظ م عند الله من هذه الايام أ ي م ما من أ أحب إلى الله ولا أ ع ظ م عند الله من هذه الكلمه الثانيه أ ف ض ل أ ي ايام م ا ل د ن أ ي ا العشر أ ف ض ل أ ي ا م الدنيا يعني أ ف ض ل صلاه شجره بتصلياته للسنه أ ف ض ل ايام الدنيا يعني افضل ج ل ه الضحى توعديها طول السنه أ ف ض ل أ ي ا م الدنيا يعني افضل جلسه تلاوه ق ر آ ن ه ا توعديها طول السنه افضل, أفضل ذكر وافضل تسبيح وافضل استغفار أ ف ض ل صيام ن ف ل ه ا ت ص م ي ت ل ل س ن ة مين يضيع الاجر ده اللي عايز يعرف قضوه عند الله وحب ربنا ليه ينظر في الايام أ ي م د أين أ ق ه الله في أفضل في ي أ ا ل ديه ن ا ربنا ا عند ن ب س ح وتعالى خايف, أحسن خايف أحسن الندم أن أحسن تندم الندم. <تصفيق> لو ماستغترمناش العرش بقى الندم في القبر الندم في القبر يا اخوانا الندم يوم القيامه الندم بتاعت العرض علي الله فيه. عم عليه. هو عدت. ليه تواحد يقولك. انت عارف دليل انت ساعتها تظن انه و مش هيسبك امن وانه مسكتش غير لانه هو مش هيسبك امن ساعتها تظن انه ممكن يعمل ت ك ايه انا عايز اقولك لو زعلت واحد من وجهه ا الدنيا تبقى خايف ممكن يعمل فيك ايه واقتراقت على حسود وملا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 مش عارفين ي ع ن س ا ن انتهت فرصته إ ن ه هيعمل عمل من أ عمل ا ا ل ط ل ح ة انتو ل ا ت م تفتحوا كتاب رهاب الصالحين ب ت ل ا و ا الفين عمل بتفتحوا كتاب شعب الايمان ا ل ب ي ا ق ي بتلاقوا خمس تلف عمل صالح قدامك انك تعملي دي أ و دي أ و دي لو انت قوي قدامك انك تصوم لو انت ه ن ي قدامك انك تتصدق لو انت لو انت متجوزه ومخلفه قدامك انك تربي و ل ا ل ك على الدين و ا ل إ س ل ا م لو انت شابه قدامك انك تحفظ ا ل ق ر آ ن وتتعفف وتلبس احجام امها تنومني انت مش متخيله إن ا ل ع ش ر ة قبل الندم عشره الحجه قبل الندم أ خ و ا ن ك هلا اذا ذ ك ّ ت ا ل أ ر ض دكا ّ دكا ّ وجاء ربك والملك صفا صفا لفظ الدكتور محمد راتب ا ل ل ي ن ا ن ا ا ل ل ي ل الليل عظيم ل د ر ج ة ان ربنا اقسم به فنبلك ا ا بعظمه بنو إذا جاءت ل ر ة فلا النهار ر ك ا إذا دكت الأرض, الأرض م كتر المعاطي اللي ارتكبت العبادة مواسم ربنا ل وجاء ربك والملك جنود ربنا جاب مليارات ل ا جندي و ف آية واحد ة الملك ص في ا صفا وجاب ج ن د و ا ح د ف ي آية و ا ح د ة وهو جيء يومئذ ن بجهنم يتذكره و م ذ ن ي الانسان يفتكر ع ش ر ذي ا ل ح ج ة يفتكر ا ل ل ي ل ي العشر يفتكر الليله ل ل ا ويوم يوم, يوم يفتكر كل د ت س م عنهم و ه مقطع عنهم. وكل سموه عنهم وكل خططه م ع ا ل ن و م يفتكر و أ ن له الذكر يقولها ليست دي قدمت لحياتي ي ا ر ت ي ياريتي وصلت الليل بالنهار ب ا ل ع ب ا د ة فيهم يا رب ياريتي عرفت انفهم يا رب ي ا ر ت ي ي رب ما ضيعتش تاذيه ا ل أ ي ا م ا ل ع ظ ي م ة هنعمل إ ي ه جدول عمليتنا إ ي ه في ا ل أ ي ا م ديه هنكتفي بتاذير دي ايام ا ك ت ه ا د شكله ايه يلا إ خ و ا ن ي يلا إ خ و ا ت ي الوقت فقره عمليه بقى الوقت هنتكلم كل واحد هنتكلم مننا واحدة كل واحد م ن يا طلاب نص الوصول د ا ي الى ط ا ب سبعمية ختمة قرآن الله يا طلاب الجنه يا طلاب نعيم الله العظيم الباهر ا ل م د ه في ا ل ج ن ة يا طلاب النعيم ده كله هتعمله ايه في هذه العشر ب ر ن ا م ك م ايه اول ح ا ج ة اول حاجه ب ا ل ث ي ن عن ي ه العشره ح ج والحج ا عبدنا اول ل حاجه ل الدعاء م ا ل اول ل الأدان ا ا حاجه م ة لا عشان نقول يا رب كل واحد منكم و ك لازم تشتري ا ل ك ت ا ئ ب بتاع القحطاني انا ر أ ي ي اشتريلك خمس ست نسخ من ك ت ا ئ ب الدعاء بتاع القحطاني والله يا اخواني أنا بقولكم موجود يا انا انا في العربية بتاعتي هذا الكتائب يعني انا حاجة حياتك اصلا من الكتائب في يعني معايا نسخة من من من ببقاش ما ده كتيب ده في اي وقت في اي وقت لقيت الدنيا اتقفلت الدنيا افتح الكتيب واطلع ا د ا ي طيب ادعي ده و ر ف ع ايدي جميل ا د ع و ر ف ع ايدي ب ر ض و مش اقول ح ا ج ة بس الكتيب ده ساعت وانت فاتح خباين كده الله كان احد اخواني و قلتله دعيلنا من ايام رفع ايده زي ا ل ا ي م ا ل ص ل ا ة التراويح في رمضان بعضهم اللهم مش عارف يا من وقفنا على ده بكاء يا عم ن ا مش عايش مع الدعاء قلت م ت من ل له ادعي ا د ع ي ة ا ل س ن ة الادعيه ا كلها كنوز م ذ ه ل ة فتحت كتيب و ع د يدعي يا اخوانا كاني انهمرت السماء, كإن السماء بعطاءات منهذرة القحطاني ك ا ا ب ل منهمره ج ة ايه يعني كتاب ضعاء بقى و ل انا ي ع ا مستخدك كلمة أحد السلف اللي توجع أكثر من أن أحرم الإجابة. اني أ خ ش ى أ ن أ ح ر م الدعاء يا اخوانا الدعاء فتح وعدم الدعاء حرمان اوعى تفتكر انك م ا ب ت د ع ي ش ل أ ن ك عندك فطور أ و ل أ ن إ ي م ا ن ك ضعيف انت بتشتغل انت الدعاء انت كل حاجة في حياتك بتقول الكير في انت كل م ش ك ل ة في حياتك بتقولك ارفع ايدك انت كل ا ز م ة في حياتك بتقولك ارفع ايدك انت كل طموح في حياتك متقدرش ا تحققه بيقولك ارفع ايدك انت كل ابتلاء شوفته في ح ي ا ت ا حواليك م ش عايزه يجي في حياتك بيقولك ا ر ف ايدك ارفع ل البيضه ا ر ف ايدك قول يا رب كل حاجه في الدنيا حواليك بتخليك ترفع ي د ك ا ل ز و د في الدعاء والانشغال عنه ده اخطر حرمان واخطر ع ق ب ه من الله سبحانه يعني زي شاب كده قاعد محبط و مش لاقي جوز وادخل فيه واشتغل ايه و ر ا ي ه سلسله مفاتيح ج ن ب ه كده ف ا ح ط ي ت قال واحد ق لو رايي سلسله المفاتيح دي قالوا لي لا مفتاح ش ر ك ة لو فتحها يكسب ملايين و لا مفتاح شقه م ف ر و ش ة و د ه ز يجوز فيها بأي أحدث م وسلسله د المفاتيح بتاعت كل ا ل أ ب و ا ر ا ل م غ ل ق ة في حياتك في جيلك وانت اللي م ض ي ح ه ا كالعيس في البيداء ي ق ت ل و ا ا ل ظ م ة والماء فوق ظهورها محموله الجمال هتموت من العطش وهي شايله الميه ومرسيه محبطة ف ي ل ل ي عايش وسط خزاين هائله ولا يمس معه مفاتحها تضيعي. تضيعي الفرصه دي ليه تضيعي دي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يسال العبد على الله فبيقول هل كنت تدعوني في الدنيا يسال العبد ليه يا رب هو الدعاء ده مش حاجه انا حبتها لا عاده ما حبتش مدعيش ده مصلحتي ولا ما كنتش عايزه لا الدعاء علامه يقين علامه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى من لم يسال الله يغضب علي ه ن أنا فالعبد يقول نعم يا رب كنت أدعوك أيوة أ ن ادعوك كنت يا رب فربنا سعاد علي يقول له إ ن ك لم تدعوني د ع و ة في الدنيا إ ل الا واستجبتها ك ل فيش واستجبتها ر م ل يا رب إلا وانا فالعبد لإني مكسوف لأن في أدعية تحققش فربنا ي و لك له ألا تدعوني ا وكذا لكرب نزل أفرجه ففرجته بك أن أفرجه عنك ففرجته يقول نعم يا رب أيوة فعلا في أدعية فعلا فيه نعم يقول يا تجيبه طب أ ل م تدعوني يوم كذا وكذا لقرب نزل بك أ ن افرجه فلم استجد فلم تجد فرجا ً هاته فلم تجد فرجا ً فيقول له نعم يا رب اي وفعلا يقول ف إ ن ي اعطيتك مكانها في ا ل ج ن ة كذا وكذا الله أكبر يتمنى اكبر ل أولى أن لو ع ب د أن لم ت ن له دعوة ت تدعوني استشبتها في الدنيا إنك لم دعوة إلا لم لك دعوة إنك ب ن ا القيامة العرض أيتذكرك يوم على الله سعط ب م ر ة م ر ة رفعت يدك فيها ربنا هيفكرت في يوم القياده ب ت ا ع ة العرض على الله ب م ر ة م ر ة ق ن ت ل ه يا رب ونبيت وتوسلت اليه فيها ولا دعوه ربنا هيفكرها زي ما نراه ت ن ل ا ل ص ح ا ب ة مثل المؤمن ك م ث ل النخله فايه قال ه م كذلك المؤمن لا تسقط له د ع و ة زي ما النخله لا تسقط لها و ر ق ة ولا د ع و ة يا رب ولا د ع و ة يا رب ولا دعوه والله العظيم ولا د ع و ة هتغدي بها ف الدنيا وتغدي بها ف الاخره وترفع بها درجاتك ويصرف عنك بها مصائب في الجنة. يا يبقى ي ا العين الجنة بغتك رب أخشى الدعاء اول ح ا ج ة الدعاء الدعاء ك ت ا ب القحطاني أ و أ ي ك ت ا ب دعاء على ا ل س ن ة محتاجين الدعاء جدا وارجع ح ت ج ي ن دعاء ع ا ل ش ة لأنها أ ر ايام م الله وأرجى أ الدنيا عند الله سبحانه وتعالى بينك وبين ن ه ا ر ا ل ع ط ا ء ا ت ك ل م كلمة يا رب الوعي تحريني نفسك منها طيب ايه كمان يا رب ايه كمان تاني رقم التنقي ا ل د ع و ة الدعوه ة من هذه ا ل ل ح ظ ة دليعية من هذه اللحظه ة الدعوة العاشرة التي ارتكت إلى الذي كل كلام التي تم ن و ا ل آ آيات ي التي ا والأحداث تتمكنها وأنا أحداث ت تمتهم سوف أكfive ث ي ر ة عن ا الذي ع ن ه ا ا ع ر ف ي ن لي ؟ ه ا انتو وأعمل أنتو عن لم تقرؤ دكتور شغلتي ا ل ص ح ي ر ه هو الوقت ي ب ي ق و ل ل ن ا ن ز م ا ن كنت بعدي من قدام ش ر ع ن ا أ ل ا ي شاب قاعد عاكت البنات مرقتش ا ك ل ه وقاعد عاكت البنات و م ش و ن يكلمو ا بيقولي ع ن ي و ض ه يتاثر ولا ينفع مع كلام بيقول فجاه ا ن ا بصلي في المسجد نته بيصلي معايا كل الصلوات كل الفجر كل يوم وراح ت ب ت ح ح ا ج ة وهيمشي نته متمشيش فبيقول اتغربت س ف ب س أ ل ه بقول له في ايه قال لي واحد وأنا أ ن ا ر د مان ادلنا اللي ماخدتش ا ل ث و ا ده يا اخوانا ربنا قال على, على عشره الحجه وعلى الاشهر الحرم كلها فلا تظلموا فيهن انفسكم ورانا م ه م ة م ص ل ح ة أ م ه على ربها ورانا م ه م ة انقاذ شباب يضيعوا ورانا م ه م ة انقاذ امه ومصلحتها على الله في احد الايام إلى الله. أحسن الى فيها لربنا الدعوة إ الله أشباب أعمالكم ربنا واحدة ولم لك يتركم هيضيع عمل كنتيها عنه سبحان العظيم بعد ما ربنا اهدنا في ا ل ق ر آ ن ك ل هذه سبيلي ادعو الى الله ط ر ا ي ن ا طريق د ع و ة بعد ما رسول قال الله م ر ان سمع مقالتك وعها ثم ادهاها بعد ما نرافق ان سيدنا علي ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ل س ه لسا لبنا مش لاهينا ل ل د ع و ة اليه ل س ه مش عايزين نعيش عشان ندعو اليه لسه بعد ما سمعنا قول الله انتوا انصروا الله ينصركم ويثبت ن اقدامكم واعظم نصره يا لله ا هي ما شوفنا الدعوه ا ه ي الى الله وسواء نصره دعوه العلماء ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا الدعوه إ ل ى الله في رقبتكم إ ن انتوا تنشروا الكلام عن ع ش ر ة ا ل ح ج ة و إ ن انتوا تتكلموا في كل مكان ده ا لانه أ ع م ل أ ا مش ل ل ك م ي ع ن ي ان اقول لكم حاجة ل أ ن أ ن اعرف ا إن إ ن ك م عارفين أ ع م ا ل ك ت ي ر قوي ق و ي ق و ي ق و ي ولكن لو إ ح ن ا يعني جينا نتكلم مع بعض كدا هنعمل إ ي ه ل أ ن يا اخوانا لو إ ح ن ا س أ ل ن ا عن ب ط م ط ا ط رمضان أ ن ت ه ت ق و ل ي لي أ ن ا كنت م ت ج ت ورجعت في صفه رمضان وانت ه ت ق و ل لي أ ن ا تعرفت على ا ل صفحه صفحه في ا ل أ ت ك ا ت ا و ل مره ة ا خ ر ن وانت هتقولنا ل انتخبت في رمضان وانت هتقولك رمضان العشر في حياتنا فين بصمات اعظم ايام الدنيا عند ربنا واحب ايام الدنيا عند ربنا وارجع ايام الدنيا عند ربنا و أ ز ك ى ايام الدنيا عند ربنا وافضل ايام الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال ابن احمد ف الرايه عن ت ع ي د الجريري هذه ايام شغل و ايام、الجغال. واحد الفرائض وتكبيرة الإحرام والصلاة على وقتها الروازق الفرائض الاحرام الصنة على من الدعاء ن ن ي كيان ا ل ل ي و ع م ت ض ي ل ل س ا ا ع ة يتحمل ع ا ل ى ن ر فيها فيها الله ان شاء الله. ثلاثة الدعاء الدعاء الدعاء وانا قلت دعاء ثلاث ونصل قلت ح ج ع الدعاء هي تحمل ا س على الاتين دول ر ب ع ة الدعوه ة الى ل ل و الى ا ا الدعوة ج ت ه د في ل الله وعدم تضييع اي ف ر ص ة في جهد ا ل د ع و ة الى الله خ م س ة الصيام تسعه تيام ان شاء ل ل بجل ايام تسع مانضيعش ولا يوم فيها س ت ة ج ل ت ت ا ض ح ى لان دي ايام ذكر اصلا و ج ل ت ه احمد م و ض ح ف ص م ا م ي ة ختمه قدامك تضيعيها ازاي س ب ع اهداف يا جماعه س ب ع اهداف مين يضيعهم مين ي ف ر ض فيهم مين مين يضيع اي انا مش بقول ان دي كل الاهداف طبعا ف ي حاجات ت ا ن ي ة ك ب ي ر ة وفي حاجات ت ا ن ي ة ع ظ ي م ة ولكن الاهداف دي م ي ن س ع ش ا ل ض ي ع ه ا انا عايزكم بقى من خلال الورش بتاعتكم ان شاء الله ولكن ا ن ت و ا ب ق ى ب إ ذ ن الله تستعينوا بالله وتتعاونوا مع بعض على الصحبه إ ذ ن ا ل ل س ب ح الصالحه ن ان ه و ت ع ا ى من خ الورش ومن خلال ا كل ومن و د واحدة ة تتفق ت مع من ولا ولا اثنين ولا ثلاثة ان ب ربنا ي بارك فيكم اللهم بلغنا عشره ا ل ح ج ة اللهم اجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا اللهم اجعلها فتحا علينا وعلى عبادك اللهم اجعلها فتحا على ا ل ا م ة في الهدايه و ا ل ت و ب ة و ا ل أ و ب ئ ه اليك يا رب اللهم يا ربنا اجعلها ايام فتح ومدد ونور م د و و ن و ب ر ك ة وحفظ منك يا رب العالمين اللهم اجعلها ايام شفاء و ع ا ف ي ة وفرج وغنى وعفاف وثقا وهدى يا رب العالمين اللهم ما أ ن ز ل ت ه على ع ب ا ك الصالحين فيها من فتح ونصر ومدد ونور و ب ر ك ة وحفظ وهدى سجعل ل ن اللهم منه أعظم ونصيب حظ ا استعملنا فيها ل ن ص ر ة دينك في ا ل أ ر ض اللهم يسر لنا ا ل د ع و ة إ ل ي ك فيها ويسر لنا عبادتك فيها ويسر لنا ن ص ر ة دينك فيها اللهم استعملنا ل ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م في هذه ا ل أ ي ا م اللهم اجعلها أ ي ا م هدى و ب ر ك ة وفتح ومدد ونصر يا رب العالمين